شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فأراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين لا يَأْتكُماَا طَعامٌ تُررضَقَونِهِ إِللاا نَبَأتُكمَا إِللاا نََّأتُكُماَا بتَأويلِهِ قَبَلَ أي يَأتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِنَّا عََّمَم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 ما كان لنا ان نشبك بالله شي ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون تَتَفَرَّقُونَ خَيْر أمْ رَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْر أمْ اللَّهُ, أم الله الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَتَعْبُدُونَ مِن دُونِي بِالْأَسْمَاءِ مَن يَتَمَوَّها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لل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 الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستكتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبيت في السجن بالطاسيني وقال الملك ان وقال الملك ان ارى سبع بقرات ثمام ان قلهم 70 عجا وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث أحلام و ما نحن بتأويل الأحلام بعارين وقال الذي جاء منهما و ذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خطر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قَالَتَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُونُ فِيهِ ثَمْبُلَهُ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ وما ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكل ما قدمتم ياكل ما قدمتم لهن الا قليلا الا قليلا مما تحصنون يَأْتِي من بَعْدَ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ رَأْسٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجَعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سو قالت راءت العذيب الان حصل حق انا راوت دمع نفسه وانه لمن الصادق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 ان النفس لامرته بالسوء وما ابرئ نفسي ان النفس لامرته بالسوء ان النفس لامرته بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم